يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مفقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا 113. فالمغيرات صبحا 114. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا 116. إن الإنسان لربه لكنود 117. وإن 119. على ذلك لشهيد 110. وإنه لحب الخير لشديد 111. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور